low can you give me your look i can you give me your look ana ma'ak taket huzn huzrja'a alemk لو كان قلبك موجك لو كان قلبك موجك أنا معك تكاد حزن وارجع علمك وجمعك ارجع علمك وجمعك أنا معك